أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنَّ الْمَسَاجِدَ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ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 سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتموا إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 ان صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم And say, do it, then Allah will see you, and the Messenger and the believers. And you They will be sent to the law of Allah If they will forgive them and if they will forgive them And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 أَفَمَنُّ بُنْيَانُهُ بُنيَانُهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم بُنْيَانُهُ أُسِّسَ بُنيَانُهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لا يَزَالُ بُنيانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَن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 ألا مرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا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 النبي والمهاجرين والنصارى الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم نه به مرؤوف الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا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 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه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 ولا يقطعون واديا اللّه كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كاف ففلولا نفر من كل فرقة منهم طاغ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 those who are in their hearts are sick then they increased their clothes and they died and they are sinners or do not see that they يذكرون in ما ذِئِلتْ سُورَةُ النَّظَرِ دَعَضُهُمْ إِلَى دَعَضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَ انكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت And He is the Lord of the Greatestalia In the name of Allah'sунд In the name of Allah's Absolutely Обрен We were أننذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين إن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 ما خلق الله ذلك الا بالحق نفصل لايات لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمعن بها والذين هم عناياتنا غافلون أولئك أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون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 يَأْتُونَ لَدَيْنَا تَنقَالُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَتي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلْتَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ إِنَ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيِّ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَنَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ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 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاءُنَا عِندَ اللَّهِ قُلَ تُنَبِّئُونَ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 وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُم مُؤْحِيطٌ بِهِمْ دَعْوُ اللَّهِ وَظَنُّوا أَن نحموا احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لا جئتنا من هذه لنكون من الشاكرين فلما انجاههم اذ هم يذبحون في ضرب بغير الحق يا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 when we took him out of the sea then the water was released then the water was released from what people eat and no matter انهم قادرون عليها اتاها اتاها امرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كان تغنى بلمس كذلك نفصل لا ياتي يتفكرون والله يدعو to the peace of mind, and he guests those who desire as a supreme law,